أعوذ بالله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عبدوا إيا كن استعين إهدينا شرآت المستقيم شرآت المدينة أنعمت عليهم ويل الموت بعليهم ورضا واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعِنِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَنَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِنَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا, وما يُعِنِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْنَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَنَا تَكْفُرُ وَيَدَّعُونَ النَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَدَّعُونَ مَا يَدْرُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ولقد عَنِموا لَمَنْ إشْتَرَوْمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ وَلَبِئسَ مَا شَرَوْبِنِي أَرَفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَاءَتُمْ بِهِ السَّيْح إن الله سيبتنه إن الله لا يسلق عمل المفسدين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تَعْصُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 وَإِذْ يَعْلَوْكُمُ اللَّهُ إِحْدَتَّائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ نَوِيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَتَوَدُّونَ أَنْ نَوِيرَ الشَّوْكَةِ دَكُونُنَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَبْث بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباتل ولو كري المجرمون ونزعنا ما في سدورهم من هن تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهددي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلقوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذين استجابون ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم يوم. يَقُوْنُ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُوْنَ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيْعٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّوْطَانِ بَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعنِّمون الناس السحر وَمَا أنزل على الملكين ببابنا هاروت وماروت وما يُعنِّمان من أحد حتى يقونا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَدَعُنَّ مَنُونًا مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَدَعُنَّ مَا يَدْرُونَ وَلَا يَنفَعُهُمْ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتنه إن الله لا يُسْنِقُ عمل المفسدين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا توفضون إلا بسرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شوادم من النار ونحاسب فلا تسرعان فبأي آلاء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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَهَا الْآخَرَ لَا بُرْهَانٌ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا غِزَابُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَإِذْ يَعْلَوْكُمُ اللَّهُ إِحْدَةَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ نَوِيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ وَتَوَدُّونَ أَنْ نَوِيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ دَكُونُنَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الحق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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْتُمْ سُورَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ والذين استجابون ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشُّعْبَانِ نَزُوعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشُّعْبَانِ فَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبَشِّرُونَ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 الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس انا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعِنِّمُونَ النَّاسَ الصِّخْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِنَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعِنِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُونَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَنَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِذِنِّ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَتُرُوهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ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 <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الله سيبتِنُ <سؤال> إن الله لا يُسْنِخُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتُعْتُمَ الْتَفْضُلُ أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُضُّ لا توفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شوادم من النار فَلَا فلا تسرعون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 وَإِذْ يَعْلَوْكُمُ اللَّهُ إِحْدَةَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْهَا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَتَوَدُّونَ أَنْهَا غَيْرَ الشَّوْكَةِ دَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباتل ولو كري المجرمون ونزعنا ما في سدورهم من ذن تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنه الذي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة لَتُؤْثِرُنَّهُ بِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ والذين استجابوا ربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم وانفذهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وإما ينزغنك من الشوطان نزر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّرِّ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْشِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوا سرخ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعِنِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَنَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِنَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعِنِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْنَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَدَعُنَّ مَنُونَهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَتَرَهُونَ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لا توفضون إلا بسرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شوادم من النار ونحاسب فلا تتصيران فبأي آلاء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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَعْدُونَ أَنَّ غَيْرَ لَاذِ الشَّوْكَةِ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ لَاذِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ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 والذين استجابون ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البؤيم ينتصرون وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشُّرْطَانِ لَزُو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشُّرْطَانِ فَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبَشِّرُونَ